ولو شاء ربك لجعلنا سُمّتَه واحده وَلَا يزالون مُختلفين إِلا مَرْحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبُّكَ لَأَنَّ, لأن جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَقُل لَّن نَّقُصَّ عَلَيْكَ مِنَ الْأَنبَاءِ إِلَّا مَا يُسْلَمُونَ ثَبِّتْ بِهِ فؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا قرآلا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغاسلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كمكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين